نَرُدُّ بِكَ الأَعْدَاءَ مِنْ كُلِّ وِجَاهَتِنَ وَبِالِاسْمِ نَرْمِي مِنْ الْبُعْدِ بِشَتَّانَ فَأَنْتَ رَجَائِيَ يا إِلَٰهِ وَسَيِّدِي فرق لميم الجاش ان رمى بغلات نرد بك الاعداء من كل وجهات وبالاسم نرميه من البعد بشتات فانت سيدي ففرق لميم الجاش إن رمى بغلات نرد بك الأعداء من كل وجهات وبالاسم نرميه من البعد بشاتات فأنت رجائي يا الهي وسيدي ففرق لميم الجاش ان رمى بغلات نرد بك الاعداء من كل وجهات وبالاسم نرميه البعد بشاتات فأنت رجائي يا إله وسيدي ففرق لميم الجاش إن رمى بغلات نرد بك الأعداء من كل وجهاتي وبالاسم نرميه من البعد بشات، فأنت رجائي يا إله وسيدي ففرق لميم الجاش إن رمى